اللَّهُ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرًا إِلَّا بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْهُمْ قَوْمٌ يَعْذِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهُهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 مُنِين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَبَاكُمْ مَا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رجف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لدو فظل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يؤذنون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 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُقْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ إِذَا وَاللَّوْمُ ذِبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَا دِلْ عُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله اكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وإذا وقع عليهم القول أخرج مالهم جابه واذا وقع واذا وقع عليهم القول واذا وقع القول عليهم أخرج مالهم جابه من الارض تكلمهم يُكَذِّبُونَنَا أَمَّا النَّاسُ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُدْعَوْنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰقَ فَمَن تَّأَمَّلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ أَلَمْ يَرَوْا أنا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُون فِيهِ وَالنَّهَارَ مُضْحِكًا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 صُنَ اللهُ الذي أَخْنَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنَ الْبِدَعِ يَوْمَئِذٍ آمنون مَنْ غَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتُهُ لَوْحُهُمْ مِنَ النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تعملون غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وَلَهُ كل شيء وأمرت أن أكون مِنَ المسلمين وأن أتلوا القرآن فمن فإنما يهتدي لنفسه وَمَن يَهْدِهِ فَقَدْ هَدَى وَمَن يُضْلِلْ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله اكبر الله اكبر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 تلك الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى دَعَوْنَ عَلَىٰ فِى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ٱلَّذِينَ يَسْتَضْعِفُ طَـٰٓئِفَةً مِّنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَـٰٓئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَـٰٓءَهُمْ وَيَسْتَحْيِى نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ من ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواردين ونمثل لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون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 واصْبَحَ فؤادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ۚ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِبِطْئِهِ لَوْلَا أَن ظَلَّطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَصَبْرَتْ بِهِ عَن جنوب لا وَأُمٍّ لَّا يَحْضُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَىٰ أَهْلِ فَقالَات هللْ الأأَدُلّكُم على أَهْلِ بَت يكْفُلونَو لَكُمْ وَمْ لَ نَاصِحون فَضَدَ لهُ إلَ أُمِكَْ فَََّعينُهَا وَلَا تَقزَنَ وَلتَعلممَ أََّ وَعْدَى اللهَّهِ خَطَّ وَلِتَعلممَأََّ وَعجَى الللههِ حَقُّ وََّ أَكتَرَعُم لا يَعلممون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 وَيُرِيدُ مَن نَّهَىٰ عَنْهُ وَلَذَّنِي وَمَا بَلَغَ حُدُّهُ وَالسَّمَاءَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَإِنَّ وَكَذَلِكَ نُجزي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتفلان فوجد فيها رجلا يقتفلان هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فضا عليه